ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فاسترافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدوهم مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم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 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتل فنسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأثمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل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 فَتَقَالَهُمَا كُمَّ تَوْلَا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّحَاءِ قالت, قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثمن يحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.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 قال لأهلهم كثو إني آنس سنارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أيام موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 فلا يصلون إليكما بآياتنا أنت ما وَمَنِ اسْتَذَعَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُسَبِّئَاتٍ بَيْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي أَبَاءِنَا الْأَوَّلِينَ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 ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر بطائر للناس وهدوء ورحمة اللعلهم يتذكرون وما كنت بجانب العرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين.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 لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لو لا أرسلت إليهما رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين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 هؤلاء كي يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللع واعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا ندث غل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 رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، وكننا نحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يسلو عليهم، رسول يسلو عليهم آياتنا.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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فيوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأَبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْتَدُ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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبه لألقوه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبه لألقوه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريقين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 السيئة فلا يجزى الذين عمروا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد قُرْرَبِ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وما كنت ترجو أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ النَّاهِرَا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَقْضِ ضَنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إله إلا هو لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون